عنهما من فك انهم لفي قول <سؤال> مختلف يقفك عنهما من فك قتل الخراصون الذين لهم في عمره 121. قبل ذلك مبسرين 122. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون 123. وبالأسحار هم يستغفرون 124. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين فلا تبصرون وفي السماء رزقهم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا 117. قالا لا تأكلون 118. فأوجس منهم خيفا قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم 119. فأقبلت امراته في صروة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم أَجَرَكْنَا فِيهَا آيَةَ لِلَّذِينَ يُخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي مُوسَىٰ هَادٍ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَاتَّوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ وفي عادم أرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتم وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُسْعِفُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِلُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا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 A tawasub, bal hukum taubun, fadul lagnum, f matamalum, wadzir, fa inna dzikra tan, faul mu'minin, wma Surah Al-Fatihah.